وينك يا راعي الدنيا يا مسير الانسان وحياه العدل ولبنان وحياته هل لك ذيل عن موطني لبنان لو ابنك على خشبه دوم 30 من موج البحر إن كان الحريقه ابتدت ومن قصت الاتيان محمد رسولك نزل مش من امر الزات انت العصايت وقمر طيحت للاوساد ويكسر بسيف الصنم ويشوف خيره الو شوخس شوخس حنا وعلي ومعروف وسليمان بديان شلت السما من اجل غرامك انا يا رب يا رب يرجع بقى يتغير mbakutu o